بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إِنَّا كنا مرسلين رَحْمَةً من ربك إنه هو السبيع العليم رب السماوات وَالْأَرْضِ وما بينه وردت آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقف يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا أن العذاب ان للمؤمن ان له الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقال ثم تولوا عنه إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائفون يوم نبكش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قر فرعون وجاء رسول كريم أن أذو إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وألا تعووا على الله إني آتيكم بسلطان وإني عزت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوني فاعتزمون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسرب عبادي ليلا انكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم كنتم مغرقون كم تركوا من جنات وعون وزوع ومقام كريم ونعمه قالوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بنين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 وما نحن بمنشرين فأقوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إن هم كانوا مجرمين وما طلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما طلقناهما إلا بالحق ولكن أفكرهم لا يعلمون إن فَصْلِبِ اِصْطَكَاتِهِم اَجْمَعِينَ يَوْمَ لاَ يَنفَعُ مَوْلاً عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وَلاَ هُمْ يُنْصَرُونَ إِلاَّ مَنَّ رحم اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهن يغلي في البطون كغل الحميم خذوه فاعكموه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم لق إنك أن العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعون يلبسون من سندسهم والاستبراق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذل.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 لأنهم مرتقبون جزى الله قارئانا خيرا وجعل هذه التلاوة المباركة رفعة في منزلته وتثقيلا في ميزانه يوم الدين في الختام تقبل تحيات أسرة مؤسسة التوبة للإنتاج الإسلامي والتوزيع المملكة العربية السعودية جدة شارع الأربعين بجوار مستوصف الأنصار هاتف رقم 693-676-1 ستة ستة ونرحب باستفساراتكم واقتراحاتكم على صندوق بريد رقم 8315 أو البريد الإلكتروني نستودعكم في حفظ الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته